وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَنْ جِيْكُمْ مِنَا لِفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى Kfuru, en t'om women filarud li ġemia, fa' in Allah, la' roni, unhamid. Alem jati kum nebe ulledina minn, ko belikum kum kum minu, hu, diw, t'amud. Wallah la' ja' alem hu,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 إليه مريبا. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات ولرضي يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخلكم ويؤخلكم إلى أجل مسمى. قالوا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 لا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما أنذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا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 فَهَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هدانا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ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 بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها بِإِذْنِ ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كَشَجَرَةٍ طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تُتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمسالا للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار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 جهنم يصلونها وبيس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين أن يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سرّوا على من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما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 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فَإِنَّكَ غفور رحيم رَبَّنَا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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون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 ما هو إله واحد وليذكر رؤل للباب وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر رؤل للباب ألف لام راء تلك آ الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين